موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ر ج ي م فإذا م و خ س و ج م ع الشمس و ا ل م ر يقول ا ل إ ن س ا ن ي و م ئ ذ أين ا ل م ف ر ك ل ا ل ا و ر ربك إلى ي و م ئ ذ ا ل م س ت ر ينبأ ل ا م ي ه و ر ه ا ل ا ر ا ر س ا ن و ا ي و س و ع ه النابلسي فاقرا ك للعلوم الاسلاميه اليس ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى